بجامعة الملك سعود والداعية لإسلام المعروف فضلك شيخ أهلا وسهلا بك مرحبا بكم حياكم الله ياخي ناصر وحيا الله لأخوة المشاهدين معنا الله يسعدك شيخنا ونسعد أن تكون معنا في التحليل وعرض هذه القضية الله يجزيكم مشاهدين الكرام يعيش المسلمون محنًا ورزايا وفتنا وبلايا ففي كل أرض لنا أرملة وقتيل وفي كل سقع لنا شريد وطريد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 ماذا فعلنا نحن المسلمين ازاء هذه المجازر الوحشية التي تأنف الوحوش والحيوانات من ارتكابها واين مؤسساتنا الاسلامية والدعوية والاغاثية من هذه المأساة بل اين الضمير العالمي الذي يتفاعل مع اخبار تتناقلها وسائل الاعلام حول قطة ثري اذا ما تعرضت لارتفاع طفيف في درجات الحرارة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 وشاهدت المعاناة وجاءت بها أمامكم لتروا بأم أعينكم ما أصاب إخوانكم فليس رائن كما سمع أركن المنسية هو موضوع حديثنا والشيخ محمد العريفي هو ضيفنا فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك مرة أخرى بارك الله فيك مرحبا بك أخنا الله يسعدك شيخنا أنت شهدت الفيلم وشاهدت عمق هذه المأساة وهذه الجراح نريد نسمع تعليقك بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء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 هل وقف مع مع الفقراء والمساكين هل انتقم للمظلومين هل أعيدت البيوت التي التي أحرقت أو أرجع الناس الذين هجروا ماذا فعلتم أكثر من أنكم صورتم ثم صدفتم شيخا وعلق وقال يجب أن نقف مع آلام إخواننا ثم ذهب الشيخ لبيته وتعشى ونام وأولئك لا يزالون يقتنون أنا أقول يا أخي والله لو كنا نستطيع أن نقدم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 في في في ثباتهم على الدين والكلام معهم لأجل تثبيتهم كما لا. كان عليه الصلاة والسلام يقول صبرا أهل ياسر إن موعدكم الجنة يمر عليه الصلاة والسلام ببيلال ويعطيه كلمات يأتي إليه خباب فيقول عليه الصلاة والسلام لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق بالثنين ما يصده ذلك عن دينه إلى آخر الحديث لا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يمارس معهم من صحة تعبير نوعا من النصرة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 خطبه لي عن القذافي انا اذكرها كمثال والله ولا اقصد ان شاء الله تعالى اظهار العمل لكن كمثال وكاجابة عن بعض اخوان الذين يقولون ما عندكم الا, إلا كلام. كلام هذا الكلام ينفع يا اخي وان لا. لم تعلم انا, قا... أنا جاءتني رسائل من... من من ليبيا قبل ان يسقط القذافي تلك الايام جاءتني رسائل بعد خطبة خطبتها في جدة وصورته بثت في بعض القنوات لا. واذا بهم هناك يسجلونه ويبثونه في الاذاعات الداخلية ويتناقلونه عبر جهزتهم فحدثني الاخوة هناك في أن عددا من الجنود الذين كانوا مع القذافي يقتلون الناس وينقصبون بهم. النساء المغرر بهم وإذا بهم ينكشف لهم الحال وينقلبون ضده ويصبحون في صفوف المجاهدين مح. فأنا أقول لا تدري سبحان الله بأي عملك يكون النفع والله جل وعليه يوفق العبد إلى شيء والعلى الله تعالى أن ينفع به نحن ننصر إخواننا أننا ذهبنا ذهب الإخوة وصوروهم نشر هذا للناس وقيمة الحج على كل من كان يستطيع أن يقدم شيئا يا أخي رب العالمين يقول العبد يوم القيامة يا ابن آدم مرضته فلم تزرني قال يا ربي كيف أزورك وأنت كيف أعودك أنت رب العالمين فيقول الله قد مرض عبدي فلان فلم تعوده فلو عدته عنده بمعنى أن الله يلوم الإنسان الذي مرض أخوه وهو لم يذهب لزيارته يقول الله تعالى له لماذا لم تزره لماذا لم تقم بواجب الزيارة للمريض لا. أنا نستحي يا أخي أن يقال لي حاكم من الحكام او تاجر من التجار او متنفذ من المتنفذين او او رجل له سلطة سواء في في السعوديه او في غيرها الا نستحي يا اخي ان يقال له يوم القيامة قتل اخوانك وانت تستطيع ان تفعل كذا وكذا ولن تفعل اين اموالك اين جاهك اين سلطانك اين اين حكمك اين علاقاتك اين اين اين عضويتك في عدد من من المحافل الدوريه والمؤتمرات وال والامم وغيرها اين اين اين ما تملك من قدرات ماذا لم تبدل إلي إخوانك صحيح. فأنا أعني يا أخي أن مثل هذه لعلها أن تحرك هؤلاء أن تحرك كل من في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان أن يعلم أنه كما قال الله وكلهم آتيه يوم القيامة فرد أنه سيسأل بين يدي الله تعالى ماذا قدمت رأيت أقوام يبكون و... ويندبون ما هم فيه من حال ونساء يغتصبن و... ونساء يا أخي يموت أطفالها معها في القارب فتلقيهم في البحر هو ورجل يعني لم يبق له من أولاده إلا طفل أو طفلان وطفله يذبح يا أمامها هذه الآلام ألا تحركنا ألا تحرك الإيمان في قلوبنا ألا تحرك من كان عنده مال ويستطيع أن يوصلها عبر أي سبيل من السبل صحيح. التي بإذن الله تعالى إذا وصل إلى أهل الخير إلى الدعاة إلى الله تعالى إلى اللجان الرسمية يستطيع أن يوصلها من خلاله فهو مطالب بلا شك بهذا يا أخي هذا أمر الأمر الثاني وهو أمر مهم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 ثم بعد ذلك عادي يتعشى وينام وكأنه ما حصل شيء وكأنه شاهد له يعني فيلم اكشن بس في بعض الدماء الافتراضية وغير ذلك ما. الذي لا يتحرك في قلبه الإيمان هذا ينبغي أن يتأكد من انتسابه يا أخي إلى صف المسلمين ما. إلى صف أهل الخير إلى صف المؤمنين إذا لم تكن أن تتألم لإخوانك إذا لم سيتألم صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن المؤمن كالبنيان يشدوا بعضه بعضا ويقول عليه الصلاة والسلام المسلمون كالجسد الواحد إذا واحد. اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد إذا لم تشعر أنت أن أن أن أنك أنت جزء من الجسد وأن أخاك الذي في بارما هو جزء آخر من الجسد وأنه إذا تألم الرأس تألم له بقية الجسد صحيح. وإذا تألم أخوك الذي في سوريا تألمت أنت أيضا له إذا لم نشعر يا أخي بهذه المشاعر فمتى نشعر والمشكلة أنك تشاهد اليوم لما يقع أحيانا قتل على على غير مسلمين. يعني وقد شاهدنا هذا مرارا لما يقع قتل على نصارى صحيح. أو يقع قتل على بوذيين يقوم بعض الفتكان ويصرخ وتقوم الأمم المتحدة وينصرونهم وهذا واقع كثير سواء في ما وقع في أندونيسيا قبل فترة وما وقع في الفلبين قبل فترة لما لما صار قتال بين مسلمين وبين وصار فيه شبه يعني مقتل على بعض النصارى لم يسكتوا إليك النصارى والمشكلة يا أخي أننا لا نكاد نسمع بمثل هذه الآلام التي يطول عهدها إلا على المسلمين وذلك اللي ضاعف من ينصرهم. تفضل. نعم فضيل الشيخ الآن في هذه المسألة بالذات ما يفعله البوذيون هو مسألة واضحة تحرك يعني حتى مثلا كما يقال مات تالفين فسقط دولتين يعني واضح أن الغرب لا يتحرك إلا إذا مسّت مصالحه. هذا لا يدل على أن الأمة بمجموعها ضعيفة.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 مثلا ايران وحزب الله والنظام الفاجر والروسيا واخرين من دون اخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ومع ذلك هم ثابتون ما تجد احد يا اخي يثبت مثل هذا الثبات اتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة اخواننا في اركان في بورما يا اخي كلما زاد عليهم القتل زادوا تمسكا بدينهم ها انتم تعرضون الان نساء محجبات ورجال ملتحين وهم يقتلون لأجل هذا الحجاب وهذه اللحية صحيح. ومع ذلك متمسك به عرضتم الآن قراء يقرأون القرآن في المساجد وأطفال يحفظون القرآن يا أخي هذا الدين متين وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها الأمة ليست ضعيفة لكنها بتليت مع الأسف يعني بمن يحجم أحيانا بعض القدرات صحيح. يحارب العمل الخيري الذي الذي يتفعله يعني يقص الأجنحة كلما نبتت وإلا فأنا واثق بإذن الله تعالى أن الأمة تستطيع أن تعمل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 اهلا ومرحبا بك وبضيفك الكريم مع اخوان الشيخ محمد الله مرحبا بك مرحبا محمد. بك يا شيخ الله يحيانا حلا قد الله يبارك فيك الله يصدق شيخنا حديثنا عن أركان المنسيه وجراح أركان الكلمة لك فضيله الشيخ الله يبارك فيكم ويحفظكم وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهليكم وأهالي المسلمين جميعا بهذه العشر المباركة. الله يبارك. وعسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لغناءها بالعمل الصالح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ما من أيام العمل الصالح فإن حبوا إلى الله تعالى من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم من ذلك بشيء.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 المكة المكرمة يعني أحياب أكملها من الغرميين أو الأركانيين الذين هم وذوا وشزدوا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله, الله وربما في مناطق إسلامية كثيرة جدا يوجد مثل هذه الأعداد الغفيرة فهم يتعرضون المرة بعد المرة بعد الأخرى لل للعصف وللقصب ولل العنصري وللاعتداء وها و... و... نحن نرى اليوم الصور التي يعني لا أقتوم سرا أنني لم أط ولم أستطع أن أكمل مشاهدتها لأنها صور يعني فوق قدرة الإنسان على ال... الاحتمال سبحان الله و... والإعلام ربما يتكلم نحن نتحدث وغيرنا يتحدثون و.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 سمعنا صوتها وهي تتكلم عن معاناة في الصين أو في الشرق أو في, <تصفيق> أي, في أي بلد عربي أو إسلامي لماذا الصمت المطبخ تجاه هذه المعاناة القاسية الموثقة الآن بالأدلة والشواهد <تصفيق> فضلا عن دور المسلمين في الوقوف إلى جانب إخوانهم في مساعدتهم في دعمهم حتى من الجميل أن وجدتهم في الفيسبوك وفي عدد من المواقع يكتبون نعتذر إليكم يا شعب عركان لم نعلم بمعاناتكم إلا الآن هذا لم يرد مقبولا ولا موجودا يفترض أن كل معني بهموم المسلمين يكون عنده الطلاع على هذه المعاناة وعنده مواكبة والكلمة الطيبة صدقه والدعوة الصالحة للمسلمين ربما الله سبحانه وتعالى يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك لا ولو بعد حين والدعم بالمال والدعم بما يمكن وممارسة الضغوط اليوم من خلال الإعلام القديم والجديد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 يعني على على مثلاً دول على بورما مثلا في ظلمها لإخواننا صحيح. في في أركان وأيضاً على المجتمع الدولي عموما فيما يتعلق باستخراج حقوق المسلمين بل تستطيع اليوم أن تضغط أيضاً في نصرة لإخواننا في في أركان وفي سوريا وفي غيرها لكن لا أدري حقيقة يعني ما سر هذا التقصير الذي يحصل وربما هناك حسابات سياسية أنا لا, لا أعرفها لكني أعلم أن نصرة الدين لا يعذر لا يعذر الله جل وعلا عنها أحد من هؤلاء على اعتبار مصالح شخصية لبردها أو لغيره. نعم. إذن نتحدث نحن في الممكن نبدأ واحدة واجب العلماء والدعات من أوجب الواجبات حقيقة في العلماء والدعات أمور من من أول ذلك ظهر القضية إعلامية كما هو واقع الآن سواء من خلال القنوات ومن خلال خطب الجمعة من خلال تحريك ذلك من الإنترنت.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 يعني يجامله ببعض الكلمات حتى ينتهي اللقاء وكأنه لا يريد أن يضيق صدره أو أن يثقل جلسته عنده بتذكيره بألام المسلمين يعني الله جل وعلا أخذ الميثاق على أهل العلم ليبين يبينونه للناس ولا يكتمونه ومن كان من من العلماء أو من الدعاة من أهل العلم من كان يخالط الحكام فيجب عليه أن يأمرهم بالمعروف أن ينهاهم عن المنكر أن يبين لهم الحق أنا ينصحهم يا أخي في يعني في يتعلق ب بأحوال المسلمين صحيح. ولذلك حتى يعني العلماء العلماء السابقين الذين كرهوا الدخول على السلاطين كسفيان الثوري وغيره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 سيسألهم ماذا فعلت أنت لاجل تحريك الخير عنده، لا. هذا من أوجب الواجبات أيضا على لا. على العلماء، من أوجبها أيضا على العلماء وعلى الدعات وعلى الخير عموما أن يتحركوا يأخذوا نصاراته ميدانيا يعني أنا أعرف أن بعض الإخوة نسق مع بعض الجمعيات سواء في الداخل أو في الخارج، نسق مع بعض الجمعيات في في الكويت في في الإمارات في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 أقبل حتى وصل إلى المدينة وبين عينيه يعني يرى جثث القتلى وال وأجزاء الموتى بين يديه والدماء تسيل أقبل أنفذ نفسه وجاء وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرجل يعني المضطرب من من, من شدة ما رأى صحيح جعل يرفع صوته ويقول يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا فلم ننزع يدا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 او ما يقع عليه اخوائنا في سوريا وجرأة ايران على انها ترسل من عندها جيوشا واسلحاه وتضرب بالمجتمع الدولي عرض الحاطب تضعه تحت قدميها جرأة حزب الله على ان يرسل ما يرسل كوريا ترسل الطيارين روسيا ما مدريش تفعل وبواخر تسير في كل مكان اتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك وان تداع عليكم الامم كما تداع الاكلة الى قصعتها قال ومن قلة نحن يا رسول الله يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء السيل ثم قال عليه الصلاة والسلام ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم ينزعن الله المهابة يصبح العدو يقول طيب ماذا سيفعل المسلمون اقتل من تقتل في اركان اذبح من تذبح في سوريا افعل ما تفعل في, في, في كل بلد ماذا سيفعل المسلمون اصلا يعني امريكا قبل, قبل سنوات ترسل طائرة من امريكا وتضرب مصنع الشفاء في السودان وترجع طيب ماذا سيفعل المسلمون نزع الله الهيبة من قلوب اعدائنا منا وهذا يا اخي لترك الامة الجهاد واصبح الجهاد خطا احمر الذي يتكلم ويقول اللهم انصر مجاهدين اللهم جهاد يعني اصبح عليه علامة الحمراء فانا اعني بهذا يا اخي انه لأن العلماء هم مطالبون بعدة أمور منها إعادة العزة إلى المسلمين من خلال ما ما يلقون عليهم مناصحة أن من يستر الله تعالى لهم الذهاب إلى ذلك المكان يعني الجمع ما يستطيعون من تبرع استقبال التبرعات من الناس والتنسيق مع جهات موثوقة لأجل وصولها وأسأل الله أن يسدد الجميع هذا دور العلماء وبقية أدوار نعود إليها بعد الفاصل بإذن الله, الله, الله, إن شاء الله مشاهدين الكلام نستأذنكم في هذا الفاصل نعود بعده إليكم فانتظرونا اشكو عنائي وانا ومن يسلي آهاتي آهاتي بمن اشكو عنائي وانا ومن يسلي آهاتي لهاتي وهل دليل صدق مني في تدويم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 في عطائي وفي أرضي شمع شعب بأخلاق وطاعات لا أشكو معاتبي ممن أشكو وبني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام عدنا اليكم بعد هذا الفاصل لاستكمال ما تبقى من حلقتنا اراكان المنسية وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي استاذ بجامعة الملك سعود والداعي الاسلامية المعروف فضيلة الشيخ وقفنا عند دور العلماء اريد ان اتكلم عن دور الامة عموما دور الافراد سمعوا من هذا الكلام يريد ان يقدم شيئا لكن ما السبيل والله يا خير اقول من اهم السبل ان الانسان لا ينسى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 يعني تعبد وذل بين يدي الله جل وعلا بلا شك إنه من أعلى مقامات العبودية كذلك هو إشعار للنفس يا أخي بنوعه من الأخوة صح لإخوانه وأنني لم أنسى إخواني هناك وأنني يعني أقف أنا وإياهم في خندق واحد على الأقل خاصة مع هذه العشر يعني والشيخ قبل قليل إزال الله خير ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر الذي في البخاري ما من أياما عمر الصالح فإن حبوا إلى الله من هذه العشر والعمل الصالح متنوع في هذه العشر منه الصدقة ومنه أيضا الدعاء وأن يبتهي للإنسان وإلى رب العالمين وأنا قد يعني حدثني عدد من الإخوة الذين في في كروبات سواء في في أركان أو في غيرها يعني قد حدثوني من قبل عن أثر الدعاء دعائنا الذي يرونه هم هناك وأن بعض الأمور سبحان الله تكشف أمامهم يقولوا الله ما كشفت هذه ولا تيسرت لنا مع قلة عددنا وضعف عدتنا و.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 لم يكن هذا يشغله عن عمله الأساسي عن مشروع حياته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد. نحن اليوم كل واحد له مشروع في حياته. صحيح. هذا له مشروع يتعلق بتربية الشباب في حلقات تحفيظ القرآن على حفظ القرآن. هذا له مشروع في مثلا شرح كتب العلم لطلاب العلم. هذا له مشروع يتعلق بفرض الأوقاف وجمع الأوقاف ونفقة على نعم ونفقة على بعض الفقراء أو نشر الإسلام من خلال النت أو من خلال غيره. يعني لا ينبغي لما تقع مثل هذه الآلام.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 نعم نشتغل بها بقدر المستطاع وقدم ما أستطيع لإخواني لكن أيضا أستمر في مشروعي الأساسي وهو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يعني في المدينة ينشئ دولة وهو يعلم أنه لا يزال في مكة يعني إخوان له.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 فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أنا أقول يا أخي من من أقوى الأدلة والقرآن التي نشاهدها اليوم التي تدل على أن هذا الدين منصور هو ثبات هؤلاء على دينهم سبحان الله. والله أخي لو كانوا مجموعة بوذيين ويقتلون كان رفع بصره وقال يا أخي بوذا هذا الحجر هذا ما نفعني هذه الخشب التي يعبدها ما أنا. أنتم تريدونني أغير إلى أي دين فأغير. لو كان بوذيا أو كان على على ديانة من هذه الديانات الباطلة. لكن هذا المسلم يقتل ويشرد ويعذب ولا يزيده سبحان الله هذا القتل وهذا التشريد وهذا التعذيب إلا سباتا على دينه و أنا لا أقول فقط هذا فقط في إخواننا في في بورما في أركان بل حتى في غيرها من المناطق نحن أثقون أن الله تعالى ناصر دينا وأن الله جل وعلا معز شريعته وأنه إن لم ينصرهم الله تعالى في الدنيا فإنه كما قال الله جل وعلا ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعماره فالله جل وعلا يعني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 أن يعني أن يصبح هذا الحج مؤتمرا إسلاميا يتحاور بعضهم مع بعض أن يدعو الناس يا أخي إخوانيهم في عرفة يعني وأنا أيضا أتوقع من صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ عبد عبدالعزيز الشيخ أنهم سيطرح مثل هذه المسائل في خطبة عرفة أتوقع أيضا من المشايخ الفضلاء مشايخنا مشايخ الحرم أنهم سيتحدثون في خطبة العيد عن هذه الآلام سواء في أرakan أو في في في سوريا أو في غيرها لأنهم يعني يعلمون أنها فعلا هي قضايا واقعة وانت تعلم ان ان مثل هذه المسائل ومثل هذه القضايا اذا وقعت يعني جمعت المسلمين في كل مكان فانت ترى مثلا يقع الشيء في في سوريا فتقوم المظاهرات في اندونيسيا يقع ما يقع في اركان فتتحرك يعني يتحرك اخوانهم في في اقصى السوراليه لاجل ان يجمعوا لهم التبرعات وهذه الاخوه الاسلاميه لا تجدهم سبحان الله في غير هذا الدين يعني هذا البذل يبذل الإنسان من ماله يعني يبذل روحه وأن يبذل يعني ربما يعرض نفسه للخطر في سبيل السفر إليهم لا تكاد أن تجده في غير من يتبنى مثل هذه الأخوة الإسلامية أنا وأكد حقيقة على الحج وأكد على من سيحج على أن يدعو لإخوانهم وأكد على من يستطيع أن يرسل إلي إخواننا ما يستطيع من المساعدات سواء هم أو في غيرهم من من من ال ال ال يعني من يعني المواقع في سوريا أو في غيرها يجب عليهم أن يفعلوا مثل ذلك نعم بقى أقل من خمس دقائق نريد أن ترسل رسائل لمن حقيقة هي أول, أول رسالة أن أرسلها إلى إخواننا هناك يعني ولعل الله تعالى أن يسر أن تصل إليهم يعني أننا إخوانكم وأن الله جل وعلا يعني أوجب علينا نصرتكم وأن الله تعالى إن أصابكم ما أصابكم به من بلاء فإنكم بإذن الله تعالى أنتم مأجورون على ما يصيبكم والله جل وعلا يبتلي العبد على قدر دينه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وأشد الناس بلال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ثباتكم على دينكم هو ثبات لنا و ومن مات من من أطفالكم فهو بإذن الله تعالى شافع ومن مات من رجالكم أو نسائكم فنسأل الله تعالى نكتبهم من الشهداء ونحن نبذل ما نستطيع بإذن الله تعالى في سبيل نصائحكم ولعل الله أن يعني أن يريكم منا بإذن الله تعالى ما يسركم مما يوفقنا الله تعالى له هي رسالة لإخواني في في أركان أولا الثاني هي رسالة إلى كل مقتدر يستطيع أن يدفع عليهم مالا يستطيع أن يوصل هذا المال إلى يعني من من يثق فيه من طلبة العلم من يثق فيه من الدعاة من يثق فيه من الجمعيات الخيرية الرسمية سواء يعني في الداخل أو في الخارج لأجل أن يوصلوا هذا إلى أخوانهم هناك وأنا أعلم أن عدداً من من الإخوة يعني يتعاون مع الجمعيات ويمكن أن يوصل هذا من خلاله لعل الله تعالى أنه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 تشعر المسلمين أنهم جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأن الله جل وعلا له حكمة سبحان وعلا ثم يقع هناك وأسأل الله جل وعلا أن يكون مع إخواننا وأن ينصرهم يا رب العالمين آمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان لا أصدحت الله أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان « أو عند من ستخيطان Lewثagar Wirin mal는지 Giga Site » و لعله نستغل الكttور فرصة أخيرة نسمع منك عن العشر الأوا� العشر ذي الحجة هو بلا شك ان العشر ذي الحجة وهي أيضا كانت رسالة مهمة وأنا كنت من تجعل لي وقتا أيضا لتنبيه عليها بمناسبة النادي أول ليلة العشر ذي الحجة هي أيام انفضلها الله تعالى على بقية أيام العام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بفضائل تخص بعض الليالي أو تخص بعض الأيام والله تعالى يقول والله وربك يخلق وما يشاء ويختار والله سبحانه وتعالى يعني خلق الليالي فاختار الليلة القدر لتكون أفضلها صحيح. خلق الله تعالى الأشهر فجعل فاختار شهر رمضان نعم. ليكون افضلها خلق الله تعالى المياه فاختار زمزم الى آخره خلق الله تعالى الأيام فجعل هذه الأيام العشر هي افضلها هذه الأيام العشر يجتمع فيها أنواع من العبادات لا تجتمع في غيرها مثل يجتمع فيها الصلاة إقامة الصلاة المفروضة يجتمع فيها الصدقة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 وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنه وعلى رأسهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله وكان عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وجمع من الصحابة يبكرون في هذه العشر إلى إلى إلى مكة فكانوا يعتمرون ويجلسون في مكة هذا تكبير مطلق نعم ينتظرون البداية الحج فكانوا يكبرون تكبيرا مطلقا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 وإن صام بعضها فلا بأس لكن المقصود أن يحدث عبادة الصيام فيها أيضا أن يسر له أن يتصدق لا. الإنسان سواء يعني على الفقراء الأبعدين أو ولا شك أن أفضل الصدقة على ذي الرحم والأرحام بعضهم أولى ببعض فإذا تيسر أن يتصدق على أرحامه على أختي له فقيرة أو على أخي له فقير أو, أو محتاج أو ما شابه ذلك هذا بلا شك أنه من أعظم الفضائل كذلك الإكثار من قراءة القرآن يعني أنا أنصح إخواني من استطاع أن يجعل لنفسه ختمة في هذه العشر كما له ختمة في رمضان فيجعل له ختمة في هذه العشر يقرأ كل يوم مثلا ثلاثة أجزاء ليختمم مع اليوم العاشر أو إن استطاع أن يقرأ أكثر من ذلك فمسابقه للخيرات هو أمر واجب في ذلك في المتنافسون كل هذه أمور حقيقة ينبغي أن يحرص الإنسان على التعبد وهي أيام قليلة يعني ينبغي للإنسان أن يستمر قدر قدم سريعا بسرعة. الله أن يتقبل مني ومنكم. تختتم هذا اللقاء. ي... الله يسعدك أشكرك شكرًا جزيلاً. بارك الله وفيك أنا أشكرك أيضًا أشكر الإخوة الأخوات الذين تابعوا معنا وصل الله سبحانه وتعالى أن